لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من يعمل الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمتكم على أخيه من قبل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 ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به. لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.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 وَمَن جَاءَ أَبِي حَمْلُ بَعِيرٍ حمل